بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجال السبع كتاب جيل أولى فام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى يقول الله الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليج الرحمن صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم من النمط المتقدم فإن إبراهيم في السريالية معناه أبو رحيم والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأبى الثالث للعالم إن أبان الأول آدم عليه السلام والأبى الثالث نوح عليه السلام وأهل الأغضي كلهم منذ ريئته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وبهذا يتبين كذب, كذب المفترين من العجم الذين أزعون أنهم لا يعرفون نوح عليه السلام ولا ولده ولا ينتسبون إليه وينسبون ملوكهم من آدم إليهم ولا يذكرون نوح عليه السلام في أنفابهم وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالم وإماب الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتابة في ذريته ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إثمعيل ابنه وهما يستقطبان بالأزلام فقال. قالت لهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقيم بالأذلام ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبيائه أغيره فقالت تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وأمر أمته بذلك فقالت عاله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل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 وقال تعالى وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني كل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس وأن الظالم من ذريته لا ينال غطبة الإمامة والظالم هو المشرك فاخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال لا ينال من أشرك به قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه التباه وهداه إلى صراط المستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فالأمة هو القدوة المعلم الخير والقانت المطيع لله تعالى الملازم لطاعته والحليف المقبل على الله تعالى المعرض عن ومن فسره بالماء فلم يفسره بنفس موضوع اللغض وإنما فسره باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعضه المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب جناء الأفهال في فضل الصلاة والسلام على غير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام من القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الفصل الثامن في قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وذكر البركات وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار فمنه برك البعض إذا استقر على الأرض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 وقال الشاعر ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك ويقال بارك الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له وفي القرآن أنظرك من في النار ومن حولها وفيه وباركنا عليه وعلى إسحاق وفيه باركنا فيها وفي الحديث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 وهذا ثناء في حقه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه كتعالى فإنه تفاعلت من العلو ولهذا يقرن بين هذه اللفظين فيقال تبارك وتعالى وفي دعاء القنود تبارك وتعاليت وهو سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد فإن الخير كله بيديه وكل الخير منه وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حتمة ورحمة ومصلحة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 وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة كما يقال تعاظم وتعالى ونحوه فوددل على عظمته وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه وأن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه ويدل هذا الفعل أيضا في على العظمة والجلال وعلو الشأن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 فإنه سعة ومنه مجد الشيء ومنه مرد الشيء إذا تسع واستمجد والعرش المجيد لسعته. وقال بعض المفسرين يمكن أن يقال هو من البروق فيكون تبارك ثابت ودام أذرا وأبذا، فيلزم أن يكون واجب الوجود لأنما كان وجوده من غيره لم يكن أذريا.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 ومنها أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم ومنها أنه سبحانه أيدهم ونطرهم وأظهرهم بأعدائه وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم ومنها أنه سبحانه محابهم من آثار أهل الضلال والشرك ومن الآثار التي يبغضها ويمقته ويمقته ما لم يمحوه بثواهم ومنها أنه سبحانه غلث لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسوا لغيرهم.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 أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على, على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على ايديهم من بركات الدنيا والاخره ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم ما لم يعط غيرهم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 فكان ذلك نقص لهم بإعديم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإيلاء عدوهم بأيديهم لتحطيم حاب به سبحانه على أيديهم فحق لأهل هذا البيت وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم هل تزال السنورات بتم بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وجلابهم؟ وأن يعرف المصلي عليهم انه لو أنفق أنفاته كلها في الصلاة عليهم ما وفى القليل من حقهم فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء وزادهم في الملائل على تعظيما وتشريفا وتكريما وصل الله عليهم صلاة دائمة للقطاع عليها وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الفصل التاشع في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من اسماء الرب سبحانه وتعالى وهما الحميد المجيد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 ولهذا يقول هذا البناء غالبا من فعل بوزن شرفا وهذا البناء من أبنية الغرائد والسجايا اللازمة ككبر وطغر وحسن ولطفا ونحو ذلك ولهذا كان حبيب أبلغ من معبوم لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمالع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له واما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق وهكذا الحميد والمحمود فالحميد هو الذي له من الصفات واسباب الحمد ما يقتضي ان يكون محمودا وإن لم يحمد غيره فهو حميد في نفسه والمحمود من تعلق به حمد الحامدين وهكذا المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظم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 اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ويقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته أرحم محمد وآل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك في البركة والرحمة ويقول في دعاء الاستخاره اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وعاجلي أمري وآجله ونحو ذلك قال يصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيما شك فيه الراوي ولتجتمع له ألفاظ الأدعية الأخرى فيما اختلفت ألفاظها ونزعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الآئمة المعروفين الثانية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 بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعه أحرف فجوز النبي صلى الله عليه وسلم القراءه بكل حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه شاف كاف ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كانت الصحابه يفعلون الرابع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 بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجلهم ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصب من فتنة الدجال. رواه مسلم واختلف فيه فقال بعض الرواه